أقتلوني شهيدا، ثم أدفنوني وحيدا، فلست أرضى حيا. فريدا قال في زمن غابر العدو من أمامكم والبحر وراءكم ولو كان في زمن العدو من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ثم عساه أن يقول: <تصفيق> <تصفيق> هيا بطلوني شهيدا، ثم تفلوني وحيدا، فلست أرضى حياتي بين البرايا شريدا. هيا بطلوني شهيدا، ثم تفلوني وحيدا. فلست أرض حياتي بين البرايا شريدا فناولوني سلاحي وعدتي وعتادي لتتركوني ذليلا قد أثخنتني جراحي فناولوني سلاحي وعدتي وعتادي لتتركوني ذليلا ليلا قد قدتني جراحي منجدت الا صمود وثبته للمنايا وحوبه واتراق عند التقاء السرايا بل من منجد الا صمود وثبته للمنايا وحوبه واتراق عند التقاء السرايا عند التقاء السرايا تيدا مضنوني وحيد فلست ارضى حياتي بين البرايا شريدا تكبيرنا في الدياجي يزلزل الكافرين لا يستفيقون قرعا بغضبه المؤمنين في الدجاجي يزلزل الكافرين لا يستفيقون سرعة بغضب المؤمنين لا يستوي الحر منا بقاعد أو جباني دع الحياة وطنا شوقا لتلك الجنان لا يستوي الحر بنا بقاعد أو جبان دنى الفيادى وطرنا شقا لتلك الجنان شقا لتلك الجنان تنفر الكئيدا هم يقتلوني وحيدة فلست أرضى حياتي بين البرايا شديدة هيا بقتلوني شديدة هم يقتلوني وحيدة فلست أرضى حياتي بين البرايا شديدة.